غي و عالي تسهر الليالي يا ريم ما ادري بناها ولا طليمه يا ريم دمع العين ما على الريم ولا على قلب جوا كان صيمه ما شيقولنا على نورنا سيب ابكي وعندي نظرق الدمع يقيما يكون جمعنا عيني تكرين يمكن يكون, يمكن يكون عذاب وحارمه والله اتمنع نوعي من عذابي حقيما وجعان بكى يا ري بما فيه تحريم يا عنق والله لفظ الدمع شي ما على حالي من الواجر واهين لين الزمن على علياء نسيمه أبكي حياة صافي اهما بهاغين وين ما وإلى والقلوب سليمه أبكي غروك من القابن والضيم وبكي من عذر الزمن خلّى بوجهي ما راسي ما يا قهر وجهنا الهزيمة طاب من صويب شرها يا كنهي وشلون بك بود الجعان الكري ذا الوالم صايب يا اهل الفن المفاهيم سبغا على ماكين صبره عزينا مظلوم بذاتيا وغيري من عرض ناس لبسهم كريمه ما عاد بي وجنيه متاني اي ولو تصنيت علي يا ما عاد دور من وراها ولو تصنيت